طيب باب جراحات التجميل هذا آخر ما نختم به كتاب اللباس والزينة وهو جراحات التجميل قلت مقدمة وتنقسم جراحات التجميل إلى قسمين القسم الأول وهي جراحات التجميل التي لها أثر علاجي او مقصد علاجي، كمثل جراحة السمنة لاجل او بسبب تأثير السمنة على القلب او الحركة او نحو ذلك هذه جراحة تقميلية لكن مقصدها في الاصل ايه طبي لان السمنة بتؤثر على ماذا على القلب فممكن تؤدي الى امراض بالغة الخطورة بالايه قلب وتؤثر على ماذا على الحركة او كذا فهل هذه جراحة تجميلية ولكن لها اثر ايه طب القسم الثاني الجراحة التجميلية بقصد الجراحة التجميلية لاضافة جمال او ازالة تشوه او عيب في جراحة تجملية الغرض منها اضافة جمال تمام كما مثلا جراحات تجملية التي تتم لاضافة جمال الى المرأة كما نسمع من تصغير حجم الإيه؟ الانف هذه جراحة موجودة اليوم او تصغير فتحة الإيه؟ الفم او نحو ذلك او تكبير هو الجمال في التكبير ولا التصليل لا تدري <تصفيق> يحسن الهرب حينا حتى لا تتورط فيما يجرح الحياء طيب قلنا هذه جراحة تجميل القصد منها اضافة جمال او ماذا طيب المسألة الاولى الجراحة التقميلية ذات الأثر الطبي أو العلاج أو الدواء وهي مشروعة على أرجح أقوال أهل العلم وذلك للأسباب الآثية الأول عموم إباحة الطب والدواء الأصل في الطب والدواء أنه ماذا؟ مباح قولي عليه الصلاة والسلام تداو عباد الله ولا تتداو بحرام ثاني لما فيها من منع الضرر والقاعدة الشرعية الضرر يزال لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ولا ضرار ثالثا لعظم المصلحة المتحصلة ولدفع المفسدة الموجودة تذكرون قاعدة الإمام ابن القيم يا أصحاب درس الاثنين أين أنتم هنا أقول إخواني في درس يوم الاثنين هذا الدرس مهم جدا وبخاصة لطلبة الطب لأن هذا الدرس فيه فقه المسائل الطبية المستجد المستحدث مما يوجب على من اشتغل بالطب أن يحيط علمه بها حتى لا يقع في ماذا حتى لا يقع في حرام خص وهذه المسائل الطبية ما تجد لأكثرها وجودا في كتب من الأقدمين أو لكلها، فيحتاج الإنسان فيها إلى ماذا؟ إلى معرفة الحكم الشرعي لها، كجراحات التجميل ونقل الأعضاء وأحكام وسائل التنظيم أو كذا. ولعل إخوانكم قد وقفوا على مسألة أخيرة من أخطر المسائل في باب أحكام النسل والتناسل وهي أن بعض وسائل التنظيم تعد من قبيل عملية الإجهاض المبكر دخل في معنى الإجهاض لأنها تؤدي إلى إتلاف البويضة بعد تقصيبها وتنزل بهذه البويضة وتعد هذه عملية ماذا؟ عملية إجهاض مبكر مع أن الناس يتعاملون مع هذه الوشيلة بلا أي تشريب شرعي وبلا أي بأس طبي بل تعتبر هذه الوسيلة من اقصر الوسائل شيوعا في هذه الايام فاذا هذا الدرس يعني من الدروس المهمة جدا في يوم الاثنين وفي مسجد عماد الاسلام بميدان العتمة ان شاء الله تعالى طبعا الدرس غدا هو اخر درس درس غدا هو درس قبل رمضان يتوقف الدرس في رمضان طيب الامام المقيم ذكر قاعدة فين اصحاب درس الاثنين هاي القاعدة الاتذكراب من قيم هاي يا حسان صحيح كيف يعرف الحرام من الحلال المقيم وضع قاعدة جميلة ان انت اذا تحيرت في امر انه هو مباح ام غير مباح انظر الى المفسد وماذا التي فيه والمصلحة قال فاذا عظمت المصلحة جانب المصلحة عظم على جانب المفسد فهو ما باه فهو مباح وإذا عظمت جانب المفسد على جانب المصلحة فهو غير وإه والدليل على هذا أن ربنا ترك لنا الآية تقرأ في كتابه مع نسخها حكما إن بقيت تلاوة لتستنبط منها قواعد شرعية كثيرة جد لأن بعض الناس سألني هذا السؤال من المرجفين تمام؟ وهم كسر لا كسرهم الله يقول إذا كانت الآية نسخة فلما تبقى في القرآن تلاوة كالآية مثلا تقول مثلا واسمه ما أكبر من نفعه، ليه بقيت هذه الآية ليه بقيت آية تقول يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مع أن الآية منسوخة تقول الله وزر ما بقي من الرباء إن كنتم مؤمني ما عندك من الجواب أقول أول الجواب أن الآية وإن نسخت في حكم لكن بقيت هذه الآية في أحكام إيه؟ أخرى لأن النسخ إيه هو إزالة حكم بحكم مش إزالة آية بآية لأن الآية وإن نسخ وجه الحكم الذي فيها على تحريم الخمر مثلا فقد بقيت فيها ماذا؟ أحكام إيه؟ أخرى منها أننا نستنبت منها قواعد عامة في قضية التحريم والتحليل على سبيل المثال مو ما أكبر من إيه؟ بقيت هذه القاعدة عمل لضبط مسائل الحلال وليه خاصة ما يستجد منها تمام وما لا نجد له نصا فين في كتاب الله فبقيت هذه الآية لإيه للاستنبار لا تقول الربا ضعفا مضاعفا ليه شنشير أن مضاعفة الربا مضاعفة في الإثم وإن حرم الربا ولكن بقيت هذه الآية لتدل على أن الربا متى تضاعف كانت الحرمة إيه أشد وأعرض واضح فلو سوَى بين الرِّبَع بين كل رِبَع ورِبَع إنما اللي يفرق بين رِبَع ورِبَع وهذا هو العد هل نسوي بين من أكل درهما ومن ضاع فرِبَع فأكل مئة درهم لا ما نسوي ما نسوي طيب يبقى قلنا أولا عزم المصلحة ودفع المفسدة رابعاً أنها لا تعد داخلة في تغيير خلق الله، وعليه فليس هناك ما يمنع منها شرعا طيب نيجي القسم الثاني ما؟ جراحات التجميل بقصد ماذا تجمل دفع العيوب والنقائص او إزالة التشوهات. قلت وحكمها على التفصيل لا يلزمها حكم شرعي واحد ليه لان في منها فعلا ما يجوز كازالة اصبع زائدة صحيح بقراحة تجميلية لكن مثلا توسيع العينين ولا شد الجلد ولا وصل الشعر او كذا ما هي جراحه تجميليه لازاله عين كشد الجلد واضح يبقى لا نقول فيها حكما ايه واحدة انما حكمه على ماذا على التفصيل نعم ما ده دا داخل في باب الايه الطبي والعلاج واضح إذا اذا الحكم على ماذا على التفصيل فبعضها يدخل في في باب الجواز كمثل ازاله اصبع زائدة او ترقيع الجلود المحترقه ترقيع الجلد المحترق ومنها ما يدخل أو يندرج تحت باب عدم الجواز كمثلي ما دخل في باب تغيير خلق الله عدم الجواز ما دخل في باب تغيير خلق الله كوصل الشعر كوصل الشعر او شد القلد او نحو ذلك طيب هل نضرب امشلة ضربنا امشلة هل نأخذ مثالا تطبيقيا نعم ما عندك من الامشلة ها طيب اضرب مثالا تطبيقيا للمناقش تمام وما جعل الله عليكم في الدين من حرج عمليات تكبير السدي او تصغيره تجوز او لا تجوز قول يا ابراهيم ما هو التفصيل ما هو طلبا للجمال يلا وكنا من الموضوع طلبا للجمال قل يا محمود لماذا لا يجوز أنت ترى ذلك تغييرا لخلق الله طيب لو أن المرأة كانت نحيفة فأكلت لكي تسمن هل تعد ذلك تغييرا لخلق الله أو أنها كانت بدينا فمارست نظاما غزائيا ليه ليخف بدنها هل تعود ذلك, ذلك تغييرا من خلق الله توردت أنت الآن غيره إذا متفقون على ما هذه المقدمة يا رجل نحن لا نتكلم لهؤلاء هؤلاء ما شأننا وشأنه أنت تقول الجواز ولا غير الجواز لماذا الجواز ما هي المنفعة التجمل للزوج؟ التجمل للزوج هذا مطلق ولا في ما يمنع وفي ما يجوز. يعني كأنك الآن تريد أن تقول، تمام؟ أن الزوج لو طلب شيئا للجمال تفعل المرأة من غير قيد؟ إلا إلا إلا إزجات. آه. مم. يعني إذا أنت تقول بالجواز من سبب؟ هي هو لا يمنع دليل شرعي. واضح والاصل في الاشياء ماذا الاباحة والاصل في الطب والتداوي عموما اللي؟ تمام طيب عندنا اشكال لابد ان تجيب عليه يا صاحب الجواز فينقيل هذا من تغيير خلق الله هذا اصلا ما هو الضابط في مسألة تغيير خلق الله عشان نضبط المسألة عشان نقول ان هذا داخل في تغيير خلق الله او غير داخل تمام، فلا بد من ضبط مسألة تغيير عن هذا من تغيير خلق يعني مثلا التي يعني طنس خلق الله عز وجل مرأة بحواجب السفكة فيطنس فالذي يراها يظن أنها حواجبها ماذا مرققة أو كذا إلى آخر فحصل تغيير للخلق التي خلقها الله تعالى عليه بد من ضبط مشألة تغيير خلق الله لكي تقول بالجواج لأن هذه العقبة أمام القول بالجواج هل هذا يعد من تغيير خلق الله أو لا يعد لا تجوز إذا كانت نظام فهذا طبيعي ليه لا تجوز لا, لا, لا يجوز خلق الله لماذا تعد من تغيير خلق الله الله أكبر ولو خلقت نحيفة ثم مارست نظاما غذائيا لتسمع السيدة عائشة الله طب ما هو هذا كذاك إيه الفرق من الاثنين إن هي بدنت بالطعام وإن هي بدنت عن طريق جراحة إيه الفرق من الاثنين السيدة عائشة لما كانت نحيفة ماذا فعلت بها أمها ها؟ لك عند الزواج كانت تقدم لها ماذا ها البلح بالسمن ما أكلت أنت طيب. <تصفيق> <تصفيق> سؤال أنت تقيس تقول بالمن والدليل عندك القياس على وصل إيه هل هذا قياس صحيح من عايز اسأل سؤال هذا القياس صحيح أم لا دل على أنه صحيح دلل وصلته الوصل في غش وتدليس لماذا في غش وتدليس لأن بعد تغيير حجمي سيثبت على هذا الحجم فلا يكون من الغش والتدليس الله أكبر يعني كأنها لو سامنت الآن بالطعام والشراب ما رأىها بهيئة غلق غير التي خلقت به كان يتغير مرة مرة أو مرة كانت يتغير هو عموما ما فيش ضابط لمسألة تغيير خلق الله إلى الآن لم اقف على ضابط ملزم جازم عند آل العلم طيب طيب هذه ورقة تقول بأنه لا يجوز لأسباب أولا لأنه سبت ضرره هذا كلام جيد إنه فعلا لو سبت ضرره تمام منع لكن مشألة أنه سبت ضرره هذه المشألة ليست إيه ليست إلى الآن يعني مستقر عليها صحيح ليست مستقرة عليها هذا ليس بلاجب لأن ما سمعنا من وجود ضرر لهذه الجراحة، الضرر فيه ذات الجراحة نفسها، في طريقة جرائها، لأنها طريقة هذه إجراء هذه الجراحة لها طرق متنوعة كثيرة جد، لها طرق كثيرة ومتنوعة جد، فالضرر يعني غير ثابت. أما أنها تغيير لخلق الله هذا في نظر، أما أنه لا مصلحة فيها هذا أيضا في نظر. تمام بل فيها مصلحة شرعية من طلب التجمل وطلب التجمل مشروع إلا ما منعه الشر تمام ويدخل في باب الغش لمن أراد الزواج لا لا يدخل في باب الغش يحق خد باب الغش أنها تدخل على صفة فيجدها على غيره الصفة لا تدخل عليه وافلا شعرها تمام فإذا تزوجها تمام وجد ان شعرها قصير يبقى اذا دخلت عليه بالصفة فوجد على غير لكن في مسألة تكبير او تصغير حجم الثدي انها ان دخلت بصفة فهذه صفة تبقى فلا تدخل في باب الغش انما حقيقة الغش ان الانسان يظهر بغير ما هو عليه كما في مسألة الطمر وضع الطمر المبلول فين اتفل الطمر فلما تشتري انت اشتريت على الطمر الذي فين الطمر الذي اعلى اللي هو لم تصبه لم ليه فاذا عدت الى البيت وجدت الطمر الذي معك عصبته ليه كمثل البائع الذي يبيع الخضار اليوم او الفاكهة يضع لك وجهه ولما تذهب الى البيت تجد غير الذي ايه تقول حاذقا لا يضحك عليك احدا ترجع الى البيت تجد ان الذي اشتريته غير الذي ايه رأيته لكن في مسألة التكبير هذه والتصغير ما في إذا أنا أجبت الآن على الكلام الذي جاء في هذه الورق وإن كان هو عندي، تمام؟ يعني لعله أفضل الكلام الذي في المسألة الآن وإن كنت أخالفه. ثم يقال ولا يقاس على النفي النحيف التي تأكل لتسم لأنه أمر طبيعي. وأنا أسأل الآن وما الفرق بين الأمر الطبيعي والأمر الصناعي؟ ما الفرق بين الامرين سواء انها بدنت عن طريق قراحة او انها بدنت عن طريق الاكل والشرب صحيح لا بد من وجود تفريق شبعي طيب علينا قول مثال تطبيقي يا احمد قل ماذا تريد ان تقول؟ أتحتج بالقاعدة الشرعية ما وجد مقتضاه والسبب على عهد الرسول ثم لم يفعل كان الحكم في عدم إيه الجواز صحيح؟ طيب حشو الدرس وقد مقتضاه على عهد الرسول ولا؟ والسبب ثم لم يفعل افتح أبوك بقى, بقى <تصفيق> طيب منعت المتفلجات للحسن التي تفرق بين إيه؟ تفلج بين أسنانها فما بلنا بهذا الأمر وكذلك المتنمصات تمام؟ وهو قياس أولى هذا كلام جيد أقوى من سابقه هذا الكلام تمام؟ ليه؟ لأن التي تفلج الأسنان وقد منع هذا بالنص والتي تنمص وقد منع هذا بالنص فما العلا في هذا؟ الحق تغيير خلق الايه الله فنقول باني هذه القراحه وهي التكبير او التصغير هي هي تغيير لخلق الله من قياس الايه الاولي بقياس الايه الأول. طيب الذي اراه واكتب هذا مثال تطبيقي وارجع لكتاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في هذا الباب في باب جراحات الإِتَدْمِيل قلت مثال تطبيق جراحات تكبير أو تصغير السد وهي جائزة على شرط على شرط عدم أمن الدرس على شرط عدم امن الضرر وتحقق الامن ايه شرط امن الضرر لا لا على شرط امن الضرر وتحقق الامن في هذه القراحة وذلك بالادلة الاتية الاول البراءة الأصلية والإباحة العامة لكل تد إلا ما منع الدليل ثاني عظم المصلحة مع أمن المفسدة أو صغر هذه المفسدة ثالثاً أنها لا تعد داخلة في باب تغيير خلق الله لأن حقيقة تغيير التغيير في الخلق هو تحقق الغش والتدليس كما في وصل الشعر. وهو أمر مؤقت بين مسألة التكبير أو التصغير ليست أمرا مؤقتا نعم نحن نتكلم على القياس بعد وابش رابعا وأما القياس على النمط والتفليج هو قياس مع الفارق وقياس ذلك على طلبي السمن بالطعام ونحوه قوي نختم كتاب الزينة بهذه الأسئلة التي جمعها بعض إخوانكم من طلبة العلم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 لإنه هناك التفصيل في هذه المسألة. عارف الجيب إيه؟ إيه؟ ممكن تروح معامرة ولا؟ فين كارم أم ما؟ يلا كارم معليش الله يبقي فيه. هو زولك الكل مكان. كارم, كارم أقولك الكل مكان. من أقول لك إلى الآن لم أشعر لم أقف على ضارج. يقول السائل هل يجوز لبس الخاتم أو وضع الكحل أو الحناء من رؤية الشرعية ام لا قلت يجوز بل يستحب لقوله فلينظر لقوله عليه الصلاة والسلام فلينظر الى ما يدعوه الى نكاحها وفي حديثه بالسنابل ان المرأة تجملت ليسبيع الاسلامية تجملت للخطاب وفي قوله تجملت إشارة إلى أنه رأى منها أصل هذا الجمال من صفرة أو نحو ذلك أو من كحل أو من خضاب بما يدل على مشروعية ذلك بل لو قلت باستحبابه لما أبعدته هل يجوز للخاطب السؤال يقول السائل هل يجوز للخاطب أن يفعل ما فعله عمر؟ بمعنى انه رفع ثوب المرأة او ثوب ام كلثوم، فقالت لولا انك امير المؤمنين لدربت ايه قلت ما كل الناس عمر ما كل الناس عمر وينبغي تقدير ما في هذا الزمان من غالبة الجاهل وافتقار الناس الى العلم وقد يظن به وقد يظن به الظنون والذي يجب على المسلم هو أن يدفع عنه سوء الظن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لم يقتل أعيان المنافقين حتى لا يقال محمد يقتل ماذا اصحابه مع ان في قتل المنافقين مصلحة فهم العدو كما قال رب العالمين وكذا لما كان في طريقه مع ام المؤمنين صفية رضي الله عنها فتراه قد عاد الى الصحابيين فقالا لهما انها صفية زوجتي. وهذا الحديث من أعظم ما يستنبط منه هو دفع سوء الظن وأن لا يرد الإنسان مواضع التهمة والريب لا في نظر ولكن يعني بعض العلم السنة منهم الشيخ الألبان لو تحسين وجدته في آخر مصنفاته يقول السائل ما هو ضابط الزهور ما يدعو للنكاح هل هو وسائل البدن مثلا هذا مذهب الإمام الدحاز ولست به أدين الله عز وجل وإنما الذي يظهر هو الذي يظهر من المرأة عادة إذا كانت في بيت أهلها كشعرها أو قيدها أو شيء من زراعيها أو ساقيها ونحو ذلك هذا هو مذهب جمهور أهل العلم وهذا المذهب إنما معلم أن مبناه لا تنسوا أن الامتحان يوم السبت تمام يبلغ الشاهد منكم الغائب أن هذا المذهب مبناه على أن الوجه والكفين في الأصل هما مما يشرع اظهارهما يقول السائل هل هناك حد في عدد مرات النظر ام يظل ينظر الى النساء الى ان تتم الخطبة هذا ليس بظاهر من الادلة انما الظاهر ان ينظر اليها حتى تقع في نفسه ولكي نسد على بعضهم الباب من اهل الفتنة ومن في قلوبهم مرض نقول بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن حد النظر هي هو ثلاث مرات لأن هذا هو حد العزر في الشرع كما جاء في قصة من أبي موسى الأشعر مع عمر من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاستئزان الى كم الى ثلاث مرات لم يزد على ذلك السؤال الخامس ان قول النبي صلى الله عليه وسلم انظر اليها او اذهب فانظر اليها هل هو يفيد الوجوب الى نظر المخطوبة هذا وان كان ظاهر الوجوب لكنه صرف الى الاستحباب وذلك باجماع من اهل العلم واحيانا يأتي الامر لافادة النذب والارشاد وليس لافادة ماذا الوجوب والحتم واللزوم خاصة وقد ثوب الى النظر بقوله فانه فان في عين الانصار بشيء بما دل على ان النظراء مستحب لما جرى من التثويب او لما فيه من التثويب يقول الشاعر اذا كان هذا هو الامر من حديث سيدة عائشة ونظرها لمن يلعبون بالحراب فما قوله؟ فما قولكم في الآية واذا سألتمهن لا وان سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلك أظهر لقلوبكم وقلوبهم قلنا إن آية الحجاب ليست هي آية الجلباب آية الحجاب في أن المرأة لا تبرز للرجال إلا أن تكون متجلب أما الآية هنا في ماذا فما في ما طلب الرجل منها متاعا أو حاجة فتجيب من وراء ماذا من وراء الباب لأنها تكون في داخل بيتها ماذا ليست متجلبة؟ يقول السائل الذين يقولون أن السيدة عائشة كانت تشاهد الأطفال وهم يلعبون يعني الحراب في المسجد وليسوا كانوا كبار. أقول لا إن الحديث أن السيدة عائشة كانت تنظر إلى السودان وهم يلعبون في ال في المسجد. وليس في الرواية أنهم كانوا في غارا والمثبت عليه ماذا عليه الدليل وليس من دليل خاصة وقوله السودان أول ما يصدق يصدق على من الكبار خاصة وقد قلت خاصة وقد قلت يا عباد الله بأن لهم يلعبون بالدرق وهذه اللعبة هي لعبة الكبار بدليل أنها مما يؤيد أنهم كانوا كبارا أن الاستثناء كان في يوم الليف في يوم العيد وليس من شأن الكبار أو الصغار أن يلعبوا أو شأن الصغار أن يلعبوا أبدا أما شأن الكبار أن يلعبوا يوم الليف يوم العيد فهذا الكلام فيه نظر يقول السائل وهل أمن الفتن له ضابط معين يعرف به نعم له ضوابط من هذه الضوابط غلبة الظن ومن هذه الضوابط أيضا هو الزمان أو المكان هو الزمان أو المكان من هذه الضوابط حال الشخص فكل إنسان منا أدر بماذا في حاله إذا نظر للحاجة او للضرورة يفتتن او لا يفتتن فالامر مرده لماذا الى حال الشخص وضابط الزمان والمكان السؤال العاشر يقول في مسألة نظر المرأة الى الرجل فكيف بحديث افعم يوان انتما قلت لا يصح هذا الحديث لا يصح لا يثبت وفيه ضعف يقول السائل هل استخدام بعض لدعية لمنع الصرع للرجال من باب جراحات التجميل الممنوعة قلت وعندي أن الرجال ليسوا من أهل التجملين وإن جاز لهم التجمل لكن ليسوا من أهل الزينة نعم ليسوا من أهل الزينة فليسهم في حاجة إلى مثل هذا ولا هم في ضرورة ولا في مصلحة من منع الصلع او القضاء عليه ثم ان غطاء الرأس من السن والله المستعان وما المشكلة هذا افضل له ليخافه اهله السؤال الثاني عشر هل يجوز الاغذي من الحاجب اذا كان طويلا ويعوق الرؤية لابد من ضبط المسألة يعوق الرؤي اذا كان فعلا الحاجب بعض شعارات الحاجب تنزل الى العين فتؤذي او تعيق الرؤية له ان يأخذ منها بقدر وياخذ منها هي فقط لا من كل كل الحاجب يعني يأخذ ما تدل من الحاجب فدخل فين ولكن اين تجد هذا اين تجد هذا فالفتوى اذا التي اقول الان مقيدة بماذا ومشروطة بشروط الاول ان ينزل الى علم الثاني ان يعيق عنه الرؤية الثالث لا يستطيع دفعه إلا, بإيه؟ الا بقصه رابعا ان يقصه بماذا بقدر خامسا لا يقص ما ليس إيه له او تتحقق فيه هذه له تحقق منه هذه المضرة والله المستعان يقول السائل نرجو زيادة البيان في حكم الأغز من اللحية مع العلم أن كل الآثار الوالدة في ذلك معلولة وضعيف لا تصح وأثر ابن عمر خاص بالحج وممن ضعف هذه الآثار العلام الوادعي طبعا يقصد الشيخ مقبل قلت لا ما كل الآثار ضعيفة ذكر العلامة الألباني في السلسلة أكثر من أثر وهو صحيح أكثر من أثر وهو صحيح بل على هذه الأثار تصل إلى عدد كما ذكر الشيخ الألباني إلى عشرة تقريبا صحيح أما الأثر لا الـ الـ الـ القول بالصحة أرجح وهناك هذه الأصار وإن كانت عشرة يعدد بعضها بعضا مع حديث بكر بن عبد الله المزني المرسل تمام هذا كله يعدد بعضه بعضا في مشروعية الأخذ ولكن قلت بأنه جائز وليس ماذا مستحبا ولا واجبا ألا يعد قطع الزوائد تغييرا لخلق الله بالنسبة لخلقه هو فالذي عنده زيادة غير خلقي هو لا تعدد قلت قطع الزوائد المسألة فيها تفصيل فإذا كانت هذه الزوائد تعيق في أمره كما في بعض الناس من زاد له أصبع فتعيق مسألة لبس الأحزية أو كذا وتؤذيه فله ماذا أن يقطع وعندنا يعني مثال صحيح قطع اللوزتين لغلبة المضرة هذا والله تعالى أعلى وأعلى طبعا إخواننا يقولون ان بعض المسائل فاتت كمسألة الزاب المحلق ومسألة الضابط بين العادة والعبادة سنستدرك هذا إن شاء تبارك وتعالى في المذكرة بإذن الله تعالى ووف بمعنى سنلحق بالمذكرة هاتين المسألتين بإذن الله تعالى ووف بالنسبة للدرس الرمضاني لأن هناك شكوى نسائية من أنهن لا يحضرن في رمضان وتكون المشكلة أنهن يحضرن بعد رمضان فيأتينا الدرس ويكون الدرس قد ايه قد ذهب أكثر لا الدرس الرمضاني سيكون في باب الأطعمة والأشربة ننهيه في حواري خمس عشر محاضرة أو أكثر أو ست عشر محاضرة بإذن الله تبارك وتعالى وبعد رمضان نبدأ أبوابا أخرى فعليه بعد رمضان ستدرش أبواب أخرى في درسنا الذي يكون في يوم الأحد وإن شاء الله تعالى طبعا بعد رمضان درسنا سينتقل إلى ما بعد العصر بساعة مع تغيير العمل بالتوقيت الشتوي فيبدأ درسنا بإذن الله تبارك وتعالى مع الساعة الرابعة والنصف تقريبا أو لنقل الخامسة بعد رمضان درسنا يبدأ الساعة الخامسة نتم أبواب الفقه وبعد أن ننتهي منها سنشرح كتبا كما سيأتي بيان ولعلنا نشرح بلوغ المرام والعقيدة الطحوية في درس الأحد وهذا هو المستقر عليه إلى الآن هذا بالنسبة لدرس الأحد الدرس الرمضاني في كتاب الأطعمة والأشربة هنا عقيبة صلاة التراويح ولمدة ساعة وربع الساعة أما الدرس بين الركعات فيكون بمسجد عماد الإسلام في ميدان العتبة والدرس يكون في الإعجاز في القرآن الكريم تحت عنوان معجزة القرآن في صور الإعجاز في القرآن الكريم من إعجاز بياني أو لغوي أو تشريعي أو كذا إلى آخره أو علم أما بالنسبة لدروسنا فهي منتظمة إن شاء الله تعالى إلى يوم الجمعة إلا من درس الخميس فإني معتذر عنه إن شاء الله تبارك وتعالى درس الخميس فإني معتذر عن أما درس الاثنين والثلاثاء والأربعاء فهي في أماكنها ودرس الجمعة هو الدرس الأخير لنا إن شاء الله تبارك وتعالى يكون في كتاب الصوم ننهي كتاب الصوم ونوزع عليكم مذكرة الطهارة بإذن الله تعالى هناك في شرح مذكرة الطهارة التي هي شرح كتاب الدرر البهية الإمام الشوكاني لنمتحنا بعد العيد امتحاننا في كتاب القضاء والبينات والدعاوى والشهادات يوم السبت هنا في المسجد وبعد صلاة العصر مباشرة يعني يبدأ الامتحان تقريبا الساعة الخامسة وينتهي مع الساعة السابعة وهو على نظامة امتحاناتنا السابقة جوائز هذا الامتحان توزع في يوم الخامس عشر من رمضان يعني ليلة السادس عشر في صلاة التراويح ونوزع عليكم مذكرة اللباس والزينة في نفس اليوم مذكرة اللباس والزينة مع توزيع جوائز امتحان كتاب القضاء والدعاء والشهادات توزيع جوائز كتاب شو الكتاب ايه نعم كتاب وصول السنة في يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله وتعالى نوزع عليكم جوائز كتاب مصول السنة مصول هذه يعني خطبة الجمعة القادمة بمسجد الدعوة وعنوانها فحي على جنات عدن إن شاء الله وتعالى أظن ما بقي معي من التنبيهات شيء نص طيب نعم ما للقواعد المسر ما أظن فين أحمد كنجالس هنا فيعي الشرقي وصل اللهم علىنا بنا محمد وعلى عليه الصلاة وسلم إن شاء الله تعالى معنا محاضرة بعد المغرب في إن شاء الله تعالى تتمت مسائل الصيام وأحكام رمضان وإن شاء الله تعالى عقيبة صلاة المغرب بإذن الله يوفق وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله